بسم الله الرحمن الرحيم في طريق ا ل ص ح ب ة الطويل تختفي وجوه عرفناها ونفوس أ ل ف ن ا ه ا يا أ خ ي ماذا د ه ك هل أ ض ن ا ك المسير وهل قنعت بيسير و ه لا قنعت ب اصدق والله ا ص و ا ص د ق صدقوا ص د ق ن ي هل تغير الحال لم تعد رفيقنا لم تعد مع صحبتنا لا تريد مجالستنا وآصرف لوعة اهكذا ا لحظا لحظا ولا قف قف وانظر أو تتصدد عني وانظر إلي أو حقا أنك إلي ج مجالس ر الأخيار ت أ ه يتغير مظهرك ف ج أ ة حتى زال من الوجه الضياء فخففت لحيتك إ ل ى الزواج والثوب ط ا ل ماذا يعني هذا أ ل ي س ذلك إ ع ل ا ن ا منك بتغيير الحال أ ل ي س تغيير الظاهر نذير بخراب الباطن ب ل ا بدا بدا يا من كنت حريصا على صيام أ ي ا م البيت والاثنين والخميس أنسيت انسيت ل ق ر آ أ ن ا ل ق ر آ ن القرآن البقرة وآل عمران النور التوبة ومن الناس من يعبد الله على ح ر ف ف إ ن أ ص ا ب ه خير ا ط م أ ن به و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة ان ق ل ب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذلك هو الخسران المبين كل أسألك نفسك وفكر فكر وتأمل في حالك طريقك أسألك ولا بالله هل قليلا وتأمل هل عليه الآن هل وجدت السعادة في طريقك الجديد هل وجدتها؟ أسألك بالله العظيم فهل هذا وجدتها راضي راضي ما وجدت تريدني أنت أتسمعني أتسمع أنت أنت في في أن أحسن عن عن قف هل وجدتها لا, لا, لا ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى لماذا كل هذا أ ن ت استحللت ما كان حراما من نظر للقنوات واستماع للمحرمات ف أ خ ب ر ن ي ماذا جرى أ ق و ل ه ا بكل س اسى لا تعلمون حجم مصيبتي وحزني والمي إ ن ه ا د م ع ة تخاطبك وتناديك وتعاتبك كيف استسلمت للشيطان كيف, استسلمت كيف استسلمت آه يغني بكم الشراك للشيطان؟ الشيطان يغني منتفشا استسلمت وقال عراق ترى من نصب الحق كيف ضللت عنه وكيف شريت منتج ك اين تلك الركعات والسجدات اين ذلك الوقار و ا ل ه ي ب ة اين الاتزان والالتزام اين ذهب ذلك تساهلت في الصلوات, حتى الصلوات. فيا اخي تذكر كيف كنت مع ربك الذي احببته واحبك اليس هو الله أ افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن َ يهديه من بعد الله أ َ ف َ ل َ ا تذكرون َََُّ فيا لها من ساعه ة رهيبه ولحظه اسيره م ؤ س س ة صوت المنابر ل ل إ ن ت ا ج و التوزيع بالتعاون مع م ؤ س س ة أ ه ا ل ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي و التوزيع تقدم لكم م ح ا ض ر ة بعنوان د م ع ة منتكف ل ف ض ي ل ة الشيخ مشعل العتيبي الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على المبعوث ر ح م ة للعالمين وعلى آ ل ه وصحبه الطيبين الطاهرين على من استنى بسنته واهتدى بهده ي إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد حبتي والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وطبتم مطاب ممشاكم وتبواتم من ا ل ج ن ة منزلا نسال الله العظيم رب العرش الكريم أ ن يجمعني و إ ي ا ك م في دار كرامته و أ ن يثبتني و إ ي ا ك م على طاعته واستقامته موعدنا هذه ا ل ل ي ل ة مع أ خ فاضل وشيخ كريم أ خ و ن ا الشيخ مشعل العتيبي حفظه الله في موضوع جميل وفي موضوع يهم الصغير والكبير ويهم كل السائرين على طريق ا ل ا س ت ق ا م ة وطريق الهدايه إ ن ه عنوان د م ع ة منتكس كم من الحسرات وكم من الندامات سيعي ه ا أ و ل ئ ك الذين كانوا يسيرون على الطريق ثم حادوا عن ثم حادوا عن هذا الطريق قال قائلهم عجبت من ث ل ا ث ة عجبت من ثلاثه قال عنهم قال عجبت لمن ق ر أ ا ل ق ر آ ن ثم انشغل بعلم سواه ثم ا ل أ ع ج ب من هذا قال عجبت ممن تعرف على الله ثم تركه وتعرف على أ ح د سواه عجبت ممن تعرف على الله ثم تركه وتعرف على أ ح د على احد سواه ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة هي ا ل ح ي ا ة مع الله أ ت ر ك ك م مع ضيفنا ومع شيخنا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة التي اسال الله أ ن يتقبل فيها الجميع الحمد لله الحمد لله على إ ح س ا ن ه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونصلي ونسلم على أ ش ر ف خلقه محمد وعلى آ ل ه وصحبه و إ خ و ا ن ه حياكم الله وبياكم وبارك في خطاكم أ م ا بعد فالسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته اشتقت إ ل ى صاحبي يوما فبحثت عنه حيث كنت أ ج د ه فلم أ ج د ه تنقلت بين مجالس ا ل أ خ ي ا ر فلم يكن بينهم س أ ل ت عنه في حلقات ا ل ق ر آ ن فلم يكن معهم ذهبت إ ل ى منزله فلم يخرج إ ل ي أ ر س ل ت إ ل ي ه فلم ي أ ت ي ناديته فصد عني اتصلت به فانصرف مني فيا الله أ ي ن يكون وما الذي حدث فجلست أ ي ا م أ ت ر د د حتى, حتى أ ك ث ر من الاعتذار مختلقا ً الواهي من ا ل أ ع ذ ا ر فصادفته يوما ً ص ا د فاقتربت ت ه ي و م ً ف ا منه و أ ن ا أ ت أ م ل فيه فلا أ ظ ن ه هو صاحبي أ ي والله لا أ ظ ن ه هو صاحبي ف أ و ق ف ت ه أ و ق ف ت ه تصدد عني ف أ م س ك ت به ف ط أ ط ا ر أ س ه وبدات دموعه تتساقط فتعجبت وقلت لم ا هذه الدموع وما سرها أ ح ق ا هذه هي دمعتك نعم إ ن ه ا دمعتك دمعتك تخاطبك وتناديك وتعاتبك وتعاتبك افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا ً على صراط ٍ مستقيم لقد حدثوني لقد ساءني مخبر وقال رفيقك لم يعد كما تظن لكنني لم اصدق حتى ر أ ي ت ك بعيني ر أ ي ت ك ففوجئت بذلك التغيير فيا الله يا له من تغيير أ ق و ل ه ا بكل أ س ى نعم بكل أ س ى ف أ ن ت م لا تعلمون لا تعلمون حجم مصيبتي وحزني و أ ل م ي كيف لا و أ ن ت م لا تعرفونه كما عرفته وقد كان يعيش في ج ن ة ا ل ا س ت ق ا م ة يتفيا ظلال ا ل إ ي م ا ن ويشرب من رحيق ا ل ق ر آ ن كان معنا وبيننا لا يفارق مجالس الصالحين ينهل من خيرهم و ي س ت أ ن س بمجالسهم كم حدثتني دوما ً بانشراح صدرك والان, والآن تسلك طريقا ً مظلما ً موحشا انت انت يا من كنت شعله في مسجدك أ ل م تكن مرتادا للحلقات أ ل م تكن مسابقا إ ل ى الخيرات أ ي ن تلك الركعات والسجدات أ ي ن ذلك الوقار و ا ل ه ي ب ة أ ي ن الاتزان والالتزام أ ي ن ذهب ذلك والله لقد كانت هيئتك تسر ا ل أ ن ظ ا ر ووجهك تزينه لحيتك وتزيده نورا و إ ج ل ا ء لماذا كل هذا ما الذي حدث يا أ خ ي ما الذي حدث هل تغير الحال أ ص د ق ن ي هل تغير الحال أ خ ب ر ن ي كما كنت تخبرني عن كل شيء أ ص ح ي ح ما بلغني عنك قف قف ولا تتصدد عني قف لحظات وانظر إ ل ي أ و ح ق ا أ ن ك هجرت مجالس ا ل أ خ ي ا ر أ ه ك ذ ا يتغير مظهرك ف ج أ ة حتى زال من الوجه الضياء فخففت لحيتك إ ل ى الزوال والثوب طال ماذا يعني هذا أ ل ي س ذلك إ ع ل ا ن ا منك بتغيير الحال أ ل ي س تغيير الظاهر نذير بخراب الباطن أ ل ي س هذا ع ل ا م ة ل ق س و ة القلب حتى هجرت كتاب الله ولن أ س ا ل ك عن الصلوات و ك أ ن ك لم تبك يوما ي على فوات ت ك ب ي ر ة الاحرام ل ل أ س ف لقد قالوا وليتهم ما قالوا أ ن ك أ ن ت أ ن ت استحللت ما كان حراما من نظر للقنوات واستماع للمحرمات وسهر في الاستراحات على ت ض ي ع ا ل أ و ق ا ت فيا لها من ساعه ر ه ي ب ة و ل ح ظ ة أ س ي ف ة ويا حسرتها أ ت س ت ب د ل ح ي ا ة السعداء بحياه ا ل أ ش ق ي ا ء أ ت ت ر ك ح ي ا ة النعيم والاستقرار مع الصالحين و ا ل أ خ ي ا ر لتقترن بالعار مع الطالحين و ا ل أ ش ر ا ر أ ل م تكن حريصا على الطاعات مسابقا ومسارعا إ ل ى العبادات أ ل م تكن مواظبا على الحلقات بل أ ك ث ر ن ا حرصا على الدروس والمحاضرات أ ل م تكن أ ك ث ر ن ا نشاطا وحماسا ووقتك يمضي دعوه وجهادا أ ن س ي ت أ ن س ي ت ذلك اليوم وقد دمعت عينك عندما أ خ ب ر و ك عن عدم قبولك في ج ا م ع ة ا ل إ م ا م أ ن س ي ت عندما تمعر وجهك و أ ن ت تسمع عن ا ل أ س و ا ق وليس فيها من ينكر المنكرات يا سبحان الله أ ل م تكن أ ن ت دليلنا في الكثير من أ ع م ا ل الخير أ ن س ي ت أ ن ك أ ن ت نعم أ ن ت أ ك ث ر ن ا حفظا للمتون و ا ل ق ر آ ن أ ي ن ذهب ا ل ق ر آ ن ما الذي حدث أ ح ق ا هذا هو أ ن ت يا من كنت حريصا على صيام أ ي ا م ا ل ب ي ض والاثنين والخميس بل والجلوس بعد ص ل ا ة الفجر في المسجد من الذي كان يتفقد أ ح و ا ل الجيران مع ا ل إ م ا م و ا ل م ؤ د ن فينصح هذا ويوجه هذا ويعين ذاك من الذي كلما اجتمعنا عند أ ح د ا ل ا خ و ة و ب د أ ن ا ن ق ر أ في س ي ر ة ا ل إ م ا م بن باز بدات دموعه تتساقط من كم جلسنا وكم مع بعض سهرنا وكم من ا ل ق ر آ ن حفظنا من الذي كان يحثنا على قيام الليل أ ن س ي ت أ ن س ي ت عندما كنا ن ق ر أ سويا حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ف أ ث ن ى عليه بقوله نعم الرجل لو كان يقوم من الليل أ ت ذ ك ر ما الذي قلته اتذكر ما الذي قلته عندما ق ر أ ن ا هذا الحديث أ م تريد أ ن أ ذ ك ر ك أ ل م تقل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أ ل م ت ق ر أ علينا قول الله يا أ ي ه ا المزمل قم الليل إ ل ا قليلا نصفه أ و انقص منه قليلا أ و زد عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا إ ن ا سنلقي عليك قولا ثقيلا بل بل وقفت عند قوله إ ن ا سنلقي عليك قولا ثقيلا و أ خ ذ ت ترددها ثم قلت إ ن لهذه ا ل آ ي ا ت معنى ف ب د أ ن ا نبحث جميعا في أ م ه ا ت الكتب حتى حتى قفزت من بيننا فرحا نعم حتى قفزت من بيننا فرحا وقلت وجدت المعنى وجدت المعنى و أ ن ت تردد إ ن ه ا الثبات إ ن ه ا الثبات ولم تستطع إ خ ف ا ء دموعك عنا و أ ن ت تقول لن يصبر على القول الثقي ولن يثبت على ا ل ا س ت ق ا م ة إ ل ا من كان له مع الله قربى وعباده ف ب د أ ت توصينا نعم أ ن ت الذي كنت توصينا بقيام الليل ب د أ ت توصينا وتردد الله الله بقيام الليل أ ن ت الذي كنت تقولها فكيف انت الان كيف أ ن ت ا ل آ ن مع قيام الليل كيف أ ن ت يا اخي يا من كنت تسبقنا لكل خير لماذا كل هذا فما بدانا بعمل حتى كنت أ ن ت قد سبقتنا إ ل ي ه يا من يا من كنت كلما ضعفت هممنا ذكرتنا بحديث نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو جالس مع أ ص ح ا ب ه ف ي س أ ل ه م من أ ص ب ح منكم اليوم صائما فيقول أ ب و بكر أ ن ا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه فيقول أ ب و بكر أ ن ا قال فمن أ ط ع م منكم اليوم مسكينا فيقول أ ب و بكر رضي الله عنه أ ن ا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا فيقول أ ب و بكر أ ن ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م ج ت م ع ن ا في م ر ئ إ ل ا دخل ا ل ج ن ة إ ل انت دخل ل ا ج ة أ ن الذي كنت تذكرنا بهذا الحديث أ ل م تصرخ في وجوهنا ذلك اليوم وتقول أ ي ن أ ن ت م عن أ ب ي بكر الم تصرخ في وجوهنا و أ ن ت تردد أ ي ن أ ن ت م عن هؤلاء أ ي ن أ ن ت م عن سير الصالحين بل وتقرا علينا سيرهم وتردد أ ي ن أ ن ت م عن ا ل إ م ا م الشافعي وقد حفظ ا ل ق ر آ ن وهو ابن سبع سنين وتقول أ ي ن أ ن ت م عن ابن الجوزي الذي تاب على يديه الالاف و أ س ل م على يديه المئات تقرا ذلك و أ ن ت تردد أ ل ا يكفي هؤلاء أ ل ا يكفي هؤلاء فكم كنت تذكرنا بهم أ ل م يكن من همومك الا يتخلف عن ص ل ا ة الفجر أ ح د من أ ه ل الحي بل وكنت تسعى وتفكر دوما بكل و س ي ل ة تعين على ذلك ف أ ي ن أ ن ت ا ل آ ن أ ي ن أ ن ت ا ل آ ن أ ي ن أ ن ت عن ص ل ا ة الفجر من الذي يذكرنا بالنوافل والسنن من من الذي جاء يجهر بالتكبير والتهليل في العشر من ذي ا ل ح ج ة الماضي ويقول هيا هيا دعونا ننشر هذه ا ل س ن ة في ا ل أ س و ا ق والطرقات من أ ل ي س أ ن ت أ ن س ي ت أ ن س ي ت ذلك اليوم و أ ن ت ترى أ خ ا ن ا ابا معاذ وقد تساهل في النظر إ ل ى النساء أ ن س ي ت كيف زجرته ووبخته أ ل م تخاصمه وتهجره ل أ ي ا م حتى قلت لك هذا كثير عليه ف إ ن ه يحبك فقلت لي دعه يتربى قلت لي دعه يتربى كنت معنا ق د و ة ومربيا فماذا جرى ماذا جرى أ ن ت قدوتنا ف أ خ ب ر ن ي ماذا جرى بالله عليك أ ل ا تذكر ذلك اليوم عندما طرقت علي الباب ومعك العماله ا ل م س ل م ة وتناديني تناديني مسرعا هيا هيا و أ ن ت تردد حديث نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب غ و ن ي ضعفاءكم ف إ ن م ا ترزقون وتنصرون بضعفائكم أ ن س ي ت ذلك انسيت ذلك فمن لهؤلاء من لهؤلاء ا ل آ ن أ ن س ي ت ه م والله لقد افتقدوك من الذي كان يرفع هممنا ويرتل دوما على أ س م ا ع ن ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن دينه فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه من الذي كان ي ق ر أ ذلك دوما على أ س م ا ع ن ا أ ل ي س أ ن ت من الذي يتضايق من تقاعسنا وتكاسلنا في بعض أ ن ش ط ة ا ل د ع و ة ويصرخ في وجوهنا نعم أ ن ت الذي كنت تصرخ في وجوهنا وتردد فان ي ك ث ر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اين أ ن ت أ ي ن أ ن ت عن هذه ا ل آ ي ا ت و أ ن ت الذي كنت تذكرنا بها أ ن ت الذي كنت تذكرنا بها فياالله من ع ي ن ناتي ب ه م ة كهمتك من ع ي ن كل هذا كل هذا ولا تريدني أ ن أ ت ض ا ي ق كل هذا ولا تريدني أ ن أ ح ز ن أ س أ ل ك بالله هل أ ن ت راض عن نفسك أ ت س م ع ن ي قف, قف قليلا وفكر فكر و ت أ م ل في حالك هل أ ن ت راض عما ن أ ن ت عليه ا ل آ ن هل وجدت ا ل س ع ا د ة في طريقك الجديد هل وجدتها أ س أ ل ك بالله العظيم هل وجدتها أ ي ن وجدتها أ ي ن وجدتها بالبعد عن الله بتضيع ا ل أ و ق ا ت اهكذا تضيع ا ل أ و ق ا ت في وقت ا ل أ م ة ب ح ا ج ة ب ح ا ج ة إ ل ي ك والله لقد هيؤوك ل أ م ر لو فطنت له ف ا ر ب أ بنفسك أ ن ترعى مع الهمل تساهلت, تساهلت في المحرمات بل تساهلت بترك الصلوات تساهلت في الصلوات في الصلوات و أ ن ت الذي كنت تصلي بنا في رمضان فكم تزاحم المصلين من أ ج ل حسن صوتك وقراءتك يا رفيق الصباح <تصفيق> يا ربيق الصبا انسيت عهدا مضى انسيت ا ل ق ر آ ن انسيت ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران انسيت النور و ا ل أ ن ف ا ل انسيت التوبه انسيت ا ل ت و ب ة وقد حفظناها مع بعض كل ز ا و ي ة في المسجد تشهد لك بل والله كل أ ر ج ا ء المسجد تناديك انسيت تلك ا ل ك ل م ة التي أ ل ق ي ت ه ا بنفسك في الجامع الكبير وقد كنت تردد محذرا أ ن تارك ا ل ص ل ا ة لا يؤكل ا ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤتمن ولا يغسل إ ذ ا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين أ ن س ي ت تلك الكلمات التي خرجت من قلبك لقلوب المصلين ف أ ي ن أ ن ت ا ل آ ن يا صاحبي <تصفيق> أ ي ن أ ن ت ا ل آ ن يا صاحبي و أ ي ن كلماتك أ ي ن مواقفك أ ي ن محبتك لنا أ ن ت الذي كنت تذكرنا بل وترتل على اسماعنا ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقي إ ل ا المتقي بل ر أ ي ت ك و أ ن ت تبكي وعندما اقتربت منك ظ م م ت ن ي إ ل ي ك وقلت اللهم اجعلنا من المتقي فيا أ خ ي فيا أ خ ي إ ن ن ا نعلم والله أ ن ك تحبنا وتحب م ج ا ل س ت ن ا بل كم كنت ت س أ ل ن ي عن ا ل ا خ و ة و ا ل أ ح ب ا ء واحدا و ا ح د ا و أ ع ل م بل أ ن ا والله على يقي أ ن محبتك لهم لا زالت و د ل ي ل ه ا هو ما في قلوبنا لك أ ت ر ي د أ ن أ ح د ث ك عنهم أ م ا شتقت إ ل ي ه م أ م ا شتقت ل ل ج ل و س معهم أ م ا شتقت ل ل ج ل و س معهم أ ت ر ي د أ ن أ بشرك عنهم اسمع أ خ ب ا ر ه م أ خ و ن ا علي أ ب و معاذ أ خ و ن ا علي أ ب و معاذ أ ص ب ح إ م ا م ا في مسجد أ م ا عبد العزيز ف أ ب ش ر ك أ ب ش ر ك انه يعد لزواجه هذه ا ل أ ي ا م وقد جمعنا له مبلغا وسنعطيه إ ي ا ه وهو يردد والله يردد أ ن ك ستحضر زواجه مهما كانت الضرر يردد أ ن ك ستحضر زواجه فهل ستحضر بالله عليك ماذا أ ق و ل له ماذا أ ق و ل له أ م ا أ خ و ن ا خالد خالد الذي كنت تقول عنه خالد رفيق الدرب إ ذ ا قل الرفيق أ ت د ر ي ما الذي حدث له اتدري ما الذي حدث له ان ا ل أ خ و ة جميعا يعتبون عليك حيث لم تحظر لمواساته. لم لمواساته بعد الحادث الذي تعرض له نعم خالد تعرض لحادث خالد أ ص ب ح مقعدا في البيت خالد الذي يحبك كثيرا ً أ ص ب ح مقعدا ً في البيت فوالله كلما ذهبت إ ل ي ه كلما ذهبت إ ل ي ه وذهب إ ل ي ه ا ل أ خ و ة كان لا ي س أ ل ه م إ ل ا عنك والله لا زال ي س أ ل ه م عنك فهل هل ستعود هل ستعود حتى لو من أ ج ل زيارته بل حتى أ خ ي ن ا عبد الله أ ب ي ح م ز ة أ ع ل م ت أ ن ه انتهى من حفظ ا ل ق ر آ ن و ب د أ ا ل آ ن بحفظ الصحاح نعم أ ب ا ح م ز ة أ ب ا ح م ز ة الذي كان ي أ ت ي ن ا من الحي المقابل لتصحح له بعض ا ل أ ح ا د ي ث انسيت تلك ا ل ل ي ل ة عندما ق ر أ عليك حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الرجل ليعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل النار فيدخلها <تصفيق> يعمل بعمل اهل النار فيدخلها حتى ر أ ي ن ا ك جميعا ً تبكي وتسال الله الثبات فابكيتنا جميعا ً معك فبالله عليك اين أ ن ت اين أ ن ت عنا اين أ ن ت عن صحبتنا الم يخالط الايمان بشاشه قلبك اما ذقت طعمه اما تلذذت بحلاوته اما انست به فوالله ما أ ظ ن ان ايمانك كان تظاهرا وتصنعا وتكلفا فكيف استسلمت للشيطان كيف استسلمت للشيطان يا يا رفيق الصبا أ ي ن عهد فضاء الا تتذكر تذكر كيف كنت مع ربك الذي أ ح ب ب ت ه و أ ح ب ك والذي هداك وعلى طاعته أ ع ا ن ك أ ل ي س هو الذي لقيام الليل أ ق ا م ك و أ و ق ف ك أليس هو لتلاوه كتابه وفقك أ ل ي س هو الله أ ل ي س هو الله أ ي ل ه مع الله فلم ا هجرته لم ا هجرته لم نسيته وبعته يا أ خ ي أ ل م تكن من القابضين على الجمر أ ل م تكن من القابضين على الجمر أ ن س ي ت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ه ع ل ع ا ل م و ض ع العدو و ا ل ض ع العدو والموضوع العدو و ا ل م ا ل ع ل م ا ل ع ا ل م و ض و ا ل ع ا ل م و ض ع ل ع د و والموضوع ا ل ع ا ل م العدو و ا ل ا ل ع ا ل ض ع العدو و ا ل ا ل ع ا ل ض ع ل ع د و و ا ل م ا ل م ا ل ل م و ض و العدو ل م ا ل ع ا ل العدو و ا ل ل ع ل العدو بل لم أ ك ن أ ت و ق ع يوما أ ن ك ستصل إ ل ى هذا الطريق كنت أ خ ا ف على نفسي أ ك ث ر منك بل أ ن ت من كان يثبتني أ ن ت من كان يثبتني فكيف أ ن س ا ك يا أ خ ي بل ماذا أ ق و ل ل ل ا خ و ة و ا ل أ ح ب ة ماذا أ ق و ل لهم أ ت ر ض ى أ ن أ ق و ل لهم أ ن ك أ ن ك ما عدت تريد م ج ل س ت ن ا ورؤيتنا أ ت ر ض ى أ ن ا اقول لهم أ ن ك ما عدت تريد مجالستنا و رؤيتنا ماذا أ ق و ل لهم بالله عليك بل كيف أ ق و ل ه ا أ ن ك انك لم تعد رفيقنا لم تعد رفيقنا لم تعد مع صحبتنا لا تريد مجالستنا ماذا أ ق و ل لهم أ ق و ل لهم أ ن ك أ ن ك س ق ط أ ن ك ا ن ت ك س أ ل ي س هذه هي الضلاله بعد الهدى و ا ل ح و ر بعد الكبر إ ن ه ا ا ل ا ن ت ك ا س ة والسقوط إ ن ه ا ا ل ا ن ت ك ا س ة والسقوط يا اخي يا صاحبي ل ل أ س ف يا حسرتا يا حسرتا قد كان لي فيك آ ي ا ت وموعظه تزف و ب ل الرضا بردا ً على كبدي وكنت عند حدود الله ذا وجل فما لك اليوم لا تلوي على أ ح د أ ي ن ا ل ت ل ا و ة والعبرات م س ب ل ة أ ي ن ا ل أ ح ا د ي ث ذات المتن والسند أ ي ن العلوم التي ا س ت ذ كرونقها وذقت ما ذقته من عيشها الرغدي ما لي أ ر ا ك كسيف الطرف منهزما ً وكنت ب ا ل أ م س ترياقا لكل صدي ماذا أ س ط ر والايات ب ي ن ة و أ ن ت تعلم ما يلتاع في خلدي لكن تناجيك, لكن تناجيك اشجاني ومعذرتي أ ن ي محب ا ل رماه الحزن بالفندي لما سقطت امامي وانجلى بصري عزيت نفسي وثار الخوف في أ و د ي واحلولكت كلمات البشر في شفتي و أ ظ ل م الكون في عيني على عمدي اانت من يشتري الدنيا ب ب ا ق ي ة ويصطفي الزيف والبهتان بالرشد قد كنت ب ا ل أ م س في درب التقى علما ى فلا تكن يوم تمثالا لكل رد ي فيا لها, لها من ظ ا ه ر ة تبعث عن القلق بل وتدعو المسلم الجاد أ ل ا يقف موقف ا ل م ت أ م ل فيها فقط إ ن ه ا ظ ا ه ر ة م ؤ ل م ة ل أ ن ه ا تمثل ت آ ك ل ا ً من الداخل في وقت و م ر ح ل ة ا ل أ م ة فيها أ ح و ج ما تكون إ ل ى نمو هذا التيار المبارك فمن الذي يرضى ب خ س ا ر ة فرد من أ ب ن ا ء ا ل أ م ة بعد أ ن هداه الله و أ ن ق ذ ه إن الانتكاس ان ل ا ت ك الانتكاس س إن ا عن الهدى جرم عظيم ل أ ن المنتكس بفعله هذا يشوه الحق الذي تنكر له ويشكك ب ا ل د ع و ة التي نكص منها كما أ ن ه يشمت العداء أ ويغري ا ل أ ش ق ي ا ء ويخلخل الصف لقد شنع َّ كتاب الله على المتساقطين الزائغين بعد الهدايه ف أ ع ل ن خسارتهم بعدما سول الشيطان لهم إ ن الذين ارتدوا على أ د ب ادبارهم ر ر ه م إن الذين ا ت و ا على أ د من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و أ م ل ى لهم وكيف لا وقد دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إ ن ي على الحوض حتى أ ن ظ ر و ا من يردوا علي منكم وسيؤخذ اناس دوني ف أ ق و ل يا رب مني ومن أ م ت ي فيقال أ م ا شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على أ ع ق ا ب ه م ف أ ق و ل سحقا سحقا لمن بدل بعدي إ ن المنتكس يعارض بفعله قول الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ويدعو بسلوكه وانتكاسه إ ل ى ح ي ا ة الضلال و ا ل ش ق ى و ك أ ن المنتكس ب يشكك في ا ل ا س ت ق ا م ة و آ ث ا ر ه ا وحين ن ت أ م ل في واقعنا نجد صورا ع د ة تعكس وجود هذا الداء في أ ن ف س ن ا ومنها ق س و ة القلب والبعد عن الله و ا ل ج ر أ ة على معاصيه والتكاسل عن طاعته ومما قد نبتلى به أ ل ا ندرك ذلك في أ ن ف س ن ا كيف نستغرب أ ن ه انتكس و أ ن ت تراه ملتزما سلبيا لا يعيش هموم امته ولا يفكر في إ ص ل ا ح مجتمعه حتى و إ ن راى حوله ث ل ة من الشباب المنحرف فلا يحدث نفسه بنصحهم وربما كان في طريقه إ ل ى المسجد م ج م و ع ة من شباب ا ل أ ر ص ف ة أ و م ج م و ع ة من العماله منهمكين في العمل وقت ا ل ص ل ا ة فلا تراه يذكر هؤلاء وينصح أ و ل ئ ك بل قد تجده ش ع ل ة من النشاط و ا ل خ د م ة مع زملائه ف إ ذ ا كان في بيته كان مثالا للكسل والخبوء ن دعاه والده لعمل أ و قضاء ح ا ج ة تبرم وتضايق وان قام بها قام مجاملا كسولا بل حتى مع إ خ و ت ه و أ خ و ا ت ه نموذج لسوء الخلق فيضرب هذا وينهر ا ل آ خ ر ف أ ص ب ح الكل يفرح بخروجه من البيت ويتضايق حين يسمع بمجيئه و أ ن لهذا الشاب أ ن يقدم ا ل د ع و ة ل أ ه ل بيته ولو حاول وهو بهذه الخلق فكيف سيستجاب له وقد تجده في خارج المنزل كثير الحديث عن أ ه م ي ة التبكير ل ل ص ل ا ة ولكن إ ذ ا نام في البيت تعب أ ه ل ه في إ ي ق ا ظ ه بل ربما قضى ا ل ص ل ا ة كثيرا ً في المنزل ولا تستغرب و ل ايضا تستغرب أ ً لو قيل لك أ ن ه انتكس و أ ن ت تسمع و ل ل أ س ف الشكوى والمعاذير من بعض الملتزم ي ن هذا يقول لازلت أ ع ا ن ي من زلات النساء و آ خ ر يقول لم أ س ت ط ع ترك النظر إ ل ى القنوات والنساء وثالث يردد كل شيء إ ل ا أ ص ح ا ب السابقين حتى لو كانوا مضيعين ل ل أ و ق ا ت أ ح ب ه م ولا أ س ت ط ي ع تركهم ورابع يشتكي من ا ل ع ا د ة ا ل س ر ي ة والهوى والعشق و ا ل إ ع ج ا ب وخامس وسادس وهكذا فبالله عليك أ ه ذ اهذا هو الالتزام؟ أ هو الالتزام ه ذ ه هي ا ل ا س ت ق ا م ة اهذه بوادر الثبات اهذه عوائق بل إ ن ه ا حيل ن ف س ي ة ف أ ي معنى للالتزام إ ذ ا لم يكن بغصن قوي و ش ج ر ة م ت ي ن ة أ ي معنى للالتزام وقد فرطنا في م ر ا ق ب ة الله والحياء من الله إ ن العلاج والله إ ن العلاج كل العلاج لا يكون إ ل ا ب إ ص ل ا ح الخلوات إ ل ا ب إ ص ل ا ح الخلوات يقول المواردي رحمه الله تعالى واعلم أ ن الحياء في ا ل إ ن س ا ن قد يكون من ث ل ا ث ة أ و ج ه حياؤه من الله وحياؤه من الناس وحياؤه من نفسه ثم قال أ م ا حياؤه من نفسه فلا يكون إ ل ا ب ا ل ع ف ة و ص ي ا ن ة الخلوات و م ر ا ق ب ة الله في ا ل س ر والعلن فانظر يا أ خ ي انظر في نفسك وبين جنباتك انظر و ت أ م ل كيف أ ن ت كيف أ ن ت مع ص ي ا ن ة الخلوات ولا يستغرب أ ح د ك م لو قيل أ ن ه انتكس وهو ضعيف في العلم الشرعي نعم وهو ضعيف في العلم الشرعي ف إ ذ ا نصحته وقلت له هيا هيا لطلب العلم أ و دعنا نتوجه لهذه ا ل د و ر ة ا ل ع ل م ي ة في ذلك المسجد قال لا أ س ت ط ي ع فليس لدي وقت ونسي هذا الغافل أ ن بالعلم الشرعي يصحح ا ل إ ن س ا ن عبادته وتوجهه لله وبالعلم الشرعي يمتلئ على المرء همه ووقته فلا ينصرف ذهنه إ ل ى الشهوات ولا يراوده تفكيره إ ل ى المعاصي والمنكرات بل لا يجد فراغا في وقته يدفعه إ ل ى ت ض ي ع ا ل أ و ق ا ت فاولئك الذين انصرفوا عن العلم وعن وسائل الثبات لا تستغرب انتكاسهم و أ ن ت تقرا قول الله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ب أ ن ه م قوم لا يفقهون فشتان والله شتان بين من يبقى على الخير ويجاهد نفسه فيكبو وينهض ويهوي ويفيق ولو لم يكن فيه إ ل ا حب الصالحين ومجالستهم فيكون حريا بان يقالوا له أ ن ت مع من احببت و ي ق ا ل ا له انت مع القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم شتان بين هذا وبين من هو مع الصالحين لكنه يجاهر ويستهزء بسلوكهم ويردد هؤلاء معقدون وهؤلاء مجالستهم لا تصلح و ك أ ن ه يبرئ نفسه من عدم الاستمرار معهم وهو يعلم أ ن هذه لن تنجيه أ م ا م ربه فوالله, فوالله ان المنتكس إ ن م ا يجني على نفسه وما ربك بظلام للعبيد وما كان الله ليضل قوما بعد إ ذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إ ن الله بكل شيء علي فهؤلاء ضيعوا أ و ق ا ت ه م بعيدا عن الله ضيعوا أ و ق ا ت ه م بعيدا عن الله وعن أ م ا ك ن الخير وعن ص ح ب ة الخير لم يتثبتوا بقول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي بالغداة ا ل و ع ش يريدون ي ماذا يريدون وجهه لم يتثبتوا بقيام ليل في ا ل أ س ح ا ر ولم يتلذذوا في حفظ ل آ ي ا ت الرحمن فلم يكن إ ق ب ا ل ه م على ا ل ق ر آ ن تدبرا وفهما ولم يكن اجتماعا وحفظا ولم تكن طاعتهم مجاهده وصبرا فلما زاغوا أ ز ا غ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقي فمتى متى يدرك هذا المستقيم وهذا الملتزم متى متى يدرك عظم مسؤوليته في الحفاظ على هذه ا ل ن ع م ة وهذه ا ل ه د ا ي ة والسعي للثبات على هذا الصراط المستقيم إ ن ك و أ ن ت ترى أ و ل ئ ك الذين ركبوا طريق ا ل غ و ا ي ة وظلوا سواء السبيل تدرك خ ط و ر ة هذا المسلك بل ويضع المرء يده على قلبه سائلنا الله الثبات و ا ل ه د ا ي ة فمن منا, من منا يزعم أ ن ه أقوى من اقوى ل ن ب ي ل ب ا ث ب ا ا منا ت من يزعم أنه أ ق و من النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وثباتا وقد كان يدعو ربه خائفا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى قال الله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 وان الله لمع المحسنين ونوصيك ونذكرك أ الا تنس من نكصوا على اعقابهم وارتدوا على ادمانهم من بعد ما تبين لهم الهدى لا تنسى, لا تنسى من راى الحق لكنه انسلخ من ايات الله وانحرف عن الهدى ليتبع الهوى لا تنسوا احبتي في الله اولئك المنتكسين و ل ئ ك المساكين الذين تغلب عليهم الشيطان لا تنسوهم من نصحكم ودعوتكم ذكروهم أ ي نعيم تركوه و أ ي خير فارقوه فلا تعين الشيطان عليهم ولا تكثروا من الكلام عنهم في مجالسكم بل اعتمدوا أ س ل و ب ا ل م و ا ص ل ة و ا ل م ص ا ر ح ة والصبر و ا ل م ن ا ص ح ة والنظر في احتمال أ ن يكون ما حدث له بسبب خلل في معاملته ثم لا تنسوا الدعاء, ثم لا تنسو الدعاء فاجتهدوا في الدعاء لهؤلاء ا ل أ خ و ة ب ا ل ه د ا ي ة و ا ل ت ب ا ت بل اسالوا أ ل و ا ل التبات ل ه ا س أ الله ا ل ت ب ا ت وتواصوا عليهم بالاتصال وحسن الظن ولنقف ولنقف معهم نعم معهم وقفه ن م ع محب الناصح. معهم وقفة م ا ل ناصح و ن قف مع ه م محب وقفة اخيك ل ن ا ص ح قف مع أ وصاحبك فبصلاحه صلاحك وباستقامته عون لك فقف معه و ق ف ة محب صادق و أ ن ت تردد إ ن م ا صارت إ ل ي ه حالك ل أ م ر يكدر الخاطر ويؤلم القلب كيف لا ونحن نرى و ر ق ة من ش ج ر ة ا ل ص ح و ة قد سقطت و ن ن نرى ورقة من ح الصحوة ورقة شجرة و قد سقطت ز ه ر ة في بستان الصالحين قد ذبلت إ ن ن ي أ ذ ك ر ك و أ ن ا عليك مشفق وما أ ب ر ئ نفسي ولا آ م ن على قلبي بل أ س أ ل الله الثبات أ ذ ك ر ك يا اخي أ ن ك إ ن م ا تجني على نفسك وتقودها إ ل ى حتفك ولن تضر الله شيئا ولن تضر اوما ل ل ه شيئا أ سمعت ربك في الحديث القدسي يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م وانسكم وجنكم كانوا على أ ف ج ر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إ ن ك م لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م أ ح ص ي ه ا لكم ثم أ و ف ي ك م إ ي ا ه ا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا إ نفسه إ ن ن ي يا أ خ ي لا أ ط ل ب منك أ ن تسلك طريقا مجهول المعالم لا تدري ما وراءه إ ن ن ي أ ط ا ل ب ك يا أ خ ي أ ن تعود لفطرتك التي فطرك الله عليها و أ ن تعود لتلك الحال التي كنت فيها في قوافل الصالحين والعابدين فهل هل تقف مع نفسك س ا ع ة م ح ا س ب ة ولحظات م ص ا ر ح ة فتقارن بين ما أ ن ت عليه ا ل آ ن وبين ما كنت عليه من قبل متجردا ً من الهوى و ا ل م ك ا ب ر ة هل تجري حسابا ً صادقا ً مع نفسك قبل الحساب الذي ليس بعده عمل إ ن الباب لا يزال مفتوحا ً والطرق م ش ر ع ة أ و ل س ت ت ق ر أ قول الله قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من رحمه ة ا ل ل ل الله تقنطوا من ا رحمة لا الله تقنطوا من رحمة, الله لا تقنطوا من رحمة الله فكن حازما مع نفسك و أ ع ل ن ه ا ع و د ة ص ر ي ح ة إ ل ى الله قبل أ ن تغرر غ وقبل أ ن تقول رب ارجعون وقبل أ ن تقول يا ح س ر ة على ما فرطت في جنب الله فكلنا أ م ل أ ن نرى وجهك مشرقا بنور ا ل ط ا ع ة وقلبك خاشعا ب ا ل ا س ت ق ا م ة فعد عد يا صاحبي عد إ ل ي ن ا فنحن ننتظرك فمن اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا وكلنا امل ان نراك شجره مثمره في بستان ا ل ص ا ل ح وجنه المؤمنين تلك الجنه التي كتب على بابها فاستقم كما امرت وعلى جنباتها واعبد ربك حتى ياتيك ا ل ي ق ي وعند كل باب من أ ب و ا ب ه ا ص ط ر هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ه اذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد لا تزغ إ هديتنا وما ذلك على الله بعزيز ز يا مالك الملك يا من عز عابده يا من سمكت زواياها بلا عمد ي ثبت فؤادي وكفر ّ كل م ع ص ي ة ما لي سوى م ل ج أ ي للواحد ا ل أ ح د ما لي سوى م ن ج ئ ي بالواحد ا ل أ ح د أ س أ ل الله لي و ل إ خ و ا ن ي يمن、طبعا. الذي ا ش ق ق قل لي باي متاهه